الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرض وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعشاب وزرع ونخيل صن وانو وغير صن وان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل.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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَا وَمَا تَغِيِضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادِ وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال فواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار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 ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرأا وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله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 بقدرك فاحتمال السيل زبد الرabiاء ومما يوقدون عليه في النار بثغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 ما في الارض جميعا ومثله معذول افتدوا به اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس ملها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 والذين صَبَرُوا بِغَيْرِ غَوَى وَأَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أذائك لهم عقب الدار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 ثاني عم عقوب الدار